يا صاحبي خل قلبي يدلها إحلاله يا صاحبي خل قلبي يدلها إحلاله كلمات الشاعر سعد بن جدلان أداء راشد أسعد يا صاحبي خل قلبي يدلها إحلاله انا ليا جيت عندك صابني حلاه جوارحك اللي ابوها عنك اشرح لي جوارحك عنك لي مزري ويوسف لهوى يا له على وضعي يصلح لك وي لي وَالْضُحْلِ إِنَّا لَهُمْ خَلَافَ الْأَمْرِ وَالْحَيَاةُ الْحَقِّ وَالْحَيَاةُ الْآخِرَةُ الْحَقِّ وَالْحَيَاةُ الْآخِرَةُ الْحَقِّ وَالْحَيَاةُ